ولا توسفوا اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها مكشهم وارزقوهم فيها مكشهم وقولوا لهم قولا معروفا واتن اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ان نستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إِسْرَافًا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا